موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفروا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله.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 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات دزق لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمده وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار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 رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا أما يأمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم حواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل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 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو تِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالْسَمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارُ وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَى وَجُوهَهُمُ الْنَّارُ لِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليألموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.